بسم الله الرحمن الرحيم. الْإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فِيهَا فَتَحْوِي آيَاتِ الْكِتَابِ وَقُرْآنًا مُبِينًا وَبِمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. يَغْمُغُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُنَمِّمُ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 يَقُولُ إِنَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ لَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِدِينَ إِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ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 وَلَمَّا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۖ يَقُولُونَ إِنَّمَا سُكِّرَتْ آذَانُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ